يا أيه الناسَّاسُ التَّق رَبَّكُم الذي خَلَقَكمُمْ من نفْس واحدَ وَخَلَقَ منهَا زَوجَهَا وَوبَثَّ مِنْهُم رِرجًا كثيرًا وَونِساء وَاتَّقُ الله الذي تَساءلونَ بههِ وَأررحام إن الله كانانَ عليهلَيكُم رَقيبَ يا أيه الذيينَ آمنُاتَّق الله وَقولُولوا قولا سَديد يُصِح لَكم أعمالكُم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 Ayuhal muslimun Tukiendelea kuangazia na kuelezea yanayohusu yaumul mauqif yaumul mahshar Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha jambo hili kwa uzito mkubwa zaidi katika Qur'ani tukufu akituwambia na kutukumbusha kwamba sisi sote wanaadamu tutafufuliwa na tutaletwa pamoja yaumul qiyama wakati wa kuhesabiwa Allahu jalla fi 'alah kamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam fi alquran almajid awambie waliomfuata mtume na waliompinga awaambie maneno wafuatayo qul inal awwalina wal akhirin la majmuun ila miqati yawmin ma'lum sema ya muhammad kuambia inal awwalina wal akhirin hakika wale wa kwanza mwanzo والاخرين اناه والا وليوkuja mwisho kina sisi na wale watakotufuata ila qiyamah saa wote hawa la majmouun Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya li miqati yawmin ma'lum katika miqati siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka maalum ya kuwakusanya wanadamu hawa wote wa mwanzo wao Kadhalika analisistiza swala hili la kwamba wanaadamu watakusanywa. Sisi tutakusanywa mbele Allah subhana wa Ta'ala. Tutaletwa pamoja siku ya kiyama. Hebu weka hiyo katika akili yako na katika fahamu zetu. Leo wanadamu wanaishi katika ulimwengu huu juu ya dunia hii ardhi hii ya Allah jal, Tabarak wa Ta'ala ni watu takriban bilioni saba Katika zama, hii, zama hizi ambazo tuwe wakati huu Bilioni saba ni wakati huu sasa hivi Hawa bilioni saba peke yake Hebu sawirisha lao wote wataelekea pahala pamoja Wako juu ya uwanja mmoja wanadamu wa bilioni saba Tasahawa wanadamu wa bilioni saba ni wakati huu wa sasa Na wale waliotangulia Na wale walioumbwa kabla Tangu wakati wa Adam alaih salam Paka wala utaka ukuja ni wana Adamu angapi Halafu uje kwa majini Kathalik Wote hawa atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Yawma yakumu un nasu Li rabbi ilalamin hili Allah subhanahu wa ta'ala Na endeleya Na kulikeya uzito Ili wana Adam asidichkulia mzaha na usahali Aka tuambia katika sura nyingine ila tumisoma mwanzo ni suratul waqi'ah sasa natuwambia allah tbaraka wa taala katika sura nyingine nayo ni suratul maryam in kullu man fis samawati wal ard illa ata arrahmanu abda laqad ahsahum wa addahum adda wa wal na kila alioko katika ardhi hii illa atir rahmani abda siku yomal qiyama watamjia allah subhanahu wa ta'ala wote wakiwa ni watumwa kila moja siku hiyo ni mtumwa mja wa allah subhanahu wa ta'ala vile vyo vietu tulikuwa navyo hapa duniani vyote mepotea uya alikuwa mfalme yule alikuwa amir huyo alikuwa waziri yule alikuwa rais huyo alikuwa governor yule alikuwa fulani na huyu alikuwa na ranki hii yule alikuwa professor huyu daktari wa haluma jarra lakini title ambayo sote tutosimama nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni إلا من اتى الله بقلب سليم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم انهم فيكم شركاء انهم فيكم شفعاء هذا هو الموقف الرهيب المهيب المخوف الذي تقشعر منه الجلود وتتفطر له القلوب الله سبحانه وتعالى اناسما ان كل من في السماوات والارض الاات الرحمن عبدا لقد احصاهم ام هو حساب و انت وقتاه حساب يا الله سبحانه وتعالى حقنا naweza kupenya hakuna naweza kukimbia hakuna wa addahum adda na wa isabu, hisabu dhibiti kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amwa dhibiti katika isabu wa kulluhum atihhi farda alqiyamati na kila moja tamjia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake leo tuna team zetu leo tuna groupu zetu leo tuna community leo tuna hivi na tuna vile kuna wengine wana mabodiga ويرا القيامة na mapie na mambo mengine kama haya yawm alqiyama in kullu man illa ati arrahmani wa kulluhum atihi yawm alqiyati farda kila moja tamjiya allah subhanahu wa ta'ala peke yake la zawj wala banin wala harras فريداً أمام الله تبارك وتعالى سوف يسألك ويحاسبك. نسأل الله السلام والعافية. ولم يغادر منهم أحدا. هكونا تكيوزك بينيا كتكيساب يا الله سبحانه وتعالى. كلهم آتيه يوم القيامة فردا. كتك موقف هي. واتواناكو سانيا. ونمنا هي أنبائي الله سبحانه وتعالى نتوانبيها. وانا سيوانا آدم بكي عكي. هل يزيمة لفهمه قوام با ذيوم با تكاوكسان واسكو يا قيامة سيو وانا آدم نمجيني واتكسان واتا ونيامة يوم القيامة كلا اليوكم بنغوني نارذين الله سبحانه وتعالى اعتملة سكوهيو قو شهيد وقرآن ربنا تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ما من دابة في الأرض حكونا كيوم بيوتانا يتنبع جوية أرضه ولا طائر ولا هكونا نيجي يطير بجناحيه أنا يرككم بوزاكم بيلي إلا أمم أمثالكم هزون أمم هزون أمم الله سبحانه وتعالى كما مفانوينو ما فرطنا في الكتاب من شيء حتكو acha kitu katika لوح المحفوظ كل شيء كمهاندك ثم الى ربهم يحشرون هلف هواه ووتي ambao الله امي واتاجا ووتي واتكوسanyo سيكه قيامه الله سبحانه وتعالى حتى و냐면 نعم حتى و냐면 انا الله تبارك وتعالى في سوره التكوير واذا الوحوش حشرت في سيكه قيامه و냐면 na wengineo na wengineo wote watakusanywa siku ya kiyama mbele ya Allah tbaraka wa taala. Na moya katika malengo makubwa ya Allah subhanahu wa taala kukusanya hata wanyama ni kwa sababu ya kisasi Kwa sababu ya uwadilifu Kwa sababu ya kusimamisha kisasi kuleta kisas kati, kati ya viumbe na kisas haitakuwa kati ya wanaadamu peke yao au kati ya wanaadamu na majini au kata majini pekeao bali hata viu hata viumbe hii hawa ambao ni ajma hawana akili hawazungumzi lugha ambayo sisi allah subhanahu wa taala atawakusanya vile vile wa idhalu hushu hushirat sababu yake ni allah subhanahu wa taala ataka kufanya wadilifu viumbe vingine wanyama kadhalika pia na wao waligotana gotana wanyama na wao waligotana gotana wa أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ونكسان وفي يوم بكنيني أنا سيما حتى يقاد من الشات الجلحاء للشات الجلحاء من الشات القرناء حتى ونيامنا لتو بموجس كوي قيامة إلي هتنبوزي أنبائي ألكوا أنا بين به Yule aliyemdunga na kumpiga mbwezio ambaye alikuwa hana pembe siku ya kiyama achukuwe pembe Allah subhana wa ta'ala ampe yule mbuzi aliyekuwa kipara ana pembe na yeye amlipize Kisas, baina al-baha'im inafanywa kabla ya qisas ya wanaadamu Hikma yake na sababu tunapewa sisi message tunapewa sisi risala tunaiona ile mوقف haya anayofanya Allah subhana wa ta'ala tukishuhudia tukiona Ili na sisi tukae tayari ikiwa mbuzi amefanywa kisasi ikiwa ngombe amefanywa kisasi ikiwa ndege wamefanywa kisasi sasa wewe Baada hii kisos, nipo Allah subhanahu wa ta'ala, atoy amri, awambi hawa wanyama, kunu turaba. Kweni mchanga. Pali wa kshagihuka nipo yule kafiri na hii atatamani, angalahu na hii angikuwa mchanga kathalik, angi kama wale wanyama. Wayakulu, kafiru, ya laitani kuntu turaba. Siku hii, ayu wa تُنَأْدِيلِيَا كَاتِكَا سِلسِلَا يَا كُوَالِيزَا أَحْوَالِ حَالِ زَوَانَادَامُ وَنَمْنَا سْتَكَاكُوَ سِيكُو يَا قِيَامَة تُنَا حَالِ زَوَاتُو أَيْنَا بِي حَالِ يَا يُلِي أَلِي كُوَ أَكِتُوا صَدَقَة فِي كان الدُّنْيَا كَانَ يَتَصَدَّق كَانَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ كَانَ يُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هذا كيف يكون حاله يوم القيامة؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسنة وصححه ابن خزيمة من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كل مرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة كلهم تسكوا يا قيامة أتكوا تشين يكفولت صدقياك ألي توكت كأرضه كل الصدقه ولو ايتوى جو يا ارض حيت يوم القيامه اتونا كفولك شكي كفول سيكو ambayo kutakuwa kila mwanadamu atahitaji kivuli kwa sababu ya mvuke wa jua tuloeleza katika hadith za khutba iliyopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataliteremsha ile jua miqdara min kama fi نوان آدم وتكوا وانا تروزكوا مجاشو مكوب ويكلا عين سي جاشو يليت لك ويدا تومي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد أنا يليزيه لو جاشو أنا سيما جاشو يلي لتكوا بمقدار العمل كلا أمت جاشو لك لتكوا قدير عملياك مقدار العمل أو مقدار العرق يكون بحسب مقدار الأعمال فمنهم من يكون إلى كعبيه ويجيني وتكوى جاشولاو لنوافكية كتك جيشولا ميقو كولا چيني كوني موني وميقو كولا چيني كوني واي وميقو قال كوني يكفيسي جينو فمنهم من يكون إلى كعبيه Wengine jasholawo lao tafika kwenye visigino vya miguu, Wa minhom man yakuno ila rukbatei. Na wengine majasholawo ya tafika katika magoti. Wa minhom man yakuno ila hakwayi. Na wengine majasholawo ya tafika katika vitofu. Wa minhom man yuljimuhu l-araku il-jaman. Na wengine yao ya paka katika midomo. Yatawazamisha kabsa. Wa ashara nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ilafi. صلى الله عليه الصلاة والسلام اكيشيريا فقاك ونعمدو مواك هكذا يكون الحرق يوم القيامة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يسيقون بأيونا آدم تتفوت كفولي ككوابي كي سأسمى صلى الله عليه الصلاة والسلام أنا وانبيا والمتصدقين كل موجة يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة نوينجينه كفولي شاوك تكون كفولي تكزم تو مثل الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج البخاري ومسلم من حديث بهوريرة س يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ظله قد كباذ الروايات تحتظل عرش الرحمن قال صل الله عليه وسلم مجوواى وورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى على تعلم مشيله ما في قيمه مت عنبع عليه صدق قد أرض. صدقة صدقات والنفقات فأخفاها كيف تشعر هنا دراجة نجينة هنا دراجة يكونشة إلى صدق التي تليها ونمنغاني صدق التي تليها وإخلاصك صدق التي تليها بطيب النفس صدق التي تليها في لي أليفتاك الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هينج صدقني تكى الله سبحانه وتعالى فأخفاها كيفي جعل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلى هكذا تكون الصدقات Hava takuwa tehta dhili arshir rahman Sio ili sadaka inatolewa bilman Kwa kujisifu Kama si mimi yule angekua iku api Kama mimi sikumpa Ao siku msaidia Leo angekua iku api yule Ao natangaza Koma yule ni mimi ndio na imuangaliliya mamboyake Mada tarju min Allah Bi hada lman Mada turidu min Allah Mina thawab be hadii sura min as sadaqat unahtajia nini towa kwa Allah subhanahu wa ta'ala au unatarajia kitu gani ikiwa sadaka zinatolewa kwa namna hii au zinatolewa kwa udhiya bil adha bil manni wal adha kwa udhiya mtu afunge lain kuanzia asubuhi wakati queue katika mstari amesimama chini ya jua au chini ya mvua ili jioni baada ya au tano au saba amesimama umpe shilingi 200 In nam yakun hatha aða, fama hua? Fama hua al-aða idhan? Kama udhia si huo, basi udhia ni Kuna udhiya wa kila aina. Udhia wa maneno. Udhia wa vitendo. Na udhia wa kukajeli. Na mamu megini kama haya. Sadaka kama izi Allah subhanahu wa ta'ala. Hana haja nazo. Ka nazo monyewe. Ziku tajirishe. Ujanazo yoma il-qiyama. Kama akhbaran nabiyo sallallahu alayhi wasallam. هكذا حال المتصدق كي بخيل. كيف يكون حاله يوم القيامة البخيل وما أدراك ما البخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة مالك هكونا يؤتي يو أنبائي هتوي زكاة ملياكك يؤتي يو أنبائي هتكك توكتك مالي ألي الله سبحانه وتعالى هي مالي لمالي الله المال مال الله وإنما جعل الناس مستخلفين فيه المال ماله أنت وكيل في هذا المال وَيَنِي وَكِيلُهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَذَا الْمَالِ هِيَ يَاكُ وَأَتُوهُمْ مِمَّا أَنَّ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَبِنِي كَذَا الْمَالِ يَا اللهُ سِيُ يَنُ فِي كَذَا الْمَالِ يَا اللهُ الَّذِي وَهَبَنِي يَنِي فَالْمَالُ لِلَّهِ إِنَّمَا الذي لا يؤدي زكاة ماله أسمى عليه الصلاة والسلام ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ يؤتي يو أنباء هتوي زكاة مالياك حالياك سكو يقيامة نكوى الله سبحانه وتعالى إلي مالياك ألوه فني وبخيل إلي مالياك ألوه زوية هتاكي كي توع الله سبحانه وتعالى عطا yaswirisha ile mali yake iwe ni nyoka aqra alina kichwa cheupe al aqra min al insan ma la sha'r lahu fi rasih wal aqra min al hayat man kana rasuhu abyad min shiddat al sum wanazuani wa hadith wanasema نيوك علينا كتوة شوبي كما جاء سمو ونكتوة شاك هو ينتوى شجاع أقرأ يوم القيامة نيويتكوة ملياكو ثم قرأ النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يهابه حتى يطوق به عنقه يولم نيوك أمبعيني أقرأ يوم القيامة كزياكه ني كما لبوليزم تومي صلى الله عليه وسلم Huyo ndio mali Yoma il-qiyama takuja kuwa ni mali yako Hada shujaa al-aqra Hada huwa mali yoma il-qiyama alayhi salatu wa salam Hatta yutowika Bihi unuka Mpaka aje amzunguke katika koa yake Yuli ambaye hii ni mali yake Aje akaye kwenye koa yake amzunguke Aifinike Ile koa yake Kama vile nyoka python Ao nyoka mwingine Vile anavu kaha katika Mwini wa Wana Adam, au mwili, wa kiumbe, jatote ambacho, ataka kukimaliza, au kukila, anamzunguka, vilenivu, ataka vuzunguka, yulinyoka ambaye ni maliako. Thumma qaraa al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, misdaqahu min kitabillah, kishamtume sallallahu alayhi wa sallam, akasoma soma ushahidi wa maninuhaya, katka qur'aniya Allah subhanahu wa ta'ala. Mada qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Asema, Rabbuna Azzawajal, kuhusu hawa ambao, wamezuia ili mali, wakafanya ubakili, wa in yutawakuna bihi yoma ili Allah subhanahu wa ta'ala anailiza kama fi surati ali Imran, hawa watu siku ya qiyama malihii, takuja kuwa zunguka katika koo yao. Allah subhanahu wa ta'ala, anailiza kuwa malihii, haito kuwa ni khiri, kwao, kama wanavyo dhani wao. تكون خير قاو كما ان يظن بعض يوم القيامه هذا المال يتحول او يمثلوا بهذا المال شجاعا أقرأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يا بخاري أو او في كتابه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي مالي انبايي نكنس انويزوي مانا شجاعا اقرا يفر منه صاحبه Hati riwayatul Bukhari. Yule mwenye ili mali akshamona yule nyoka tam kimbija. Atam kimbija yule nyoka. Akim yule nyoka fayatlobo. Yule nyoka tamfukuza. Atamuambija. Ana kanzuk. Ana maluk. Mimin kanz jako. Mimin ili mali yako ambayo ilko kiweka. Sasa wakimbia wapi. Aina tahrub Aina tafir? Ana maluk. Ana kanzuk. Na ilhalim tume sallallahu alayhi wa sallak. الله تبارك وتعالى نداني القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتظافرة أمامه ميزة من آدم مسلم أفاني بديكت كوجوه الخير فُرسه لكونايو نفاسه لكونايو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له Akraja wa muslim min hadithi ya bi hurairat. kama hizi fursa. Tume sallallahu alayhi Wasallam sallam. Ama muislamu hata baada ya kufa. Sio katika uhai wake peke yake. Hata baada ya kufa. Kuna sadaka. Kuna amal, Ambazo wewe ukiwa kaburini. account yako bado inaendelea. Kinyume na akounti za waja wengine ambao. Wakimalizika wakiondoka katika ulimwengu huu. Na akounti zao zimefungwa. zimekwisha. لكين كنا ونجوا ثماني نوزيت واسikuhi هذا اليوم العظيم ونتنغنزة اسابو يو كواسikuhi كيفو اسابو يوك انكوا إن جاري انكوا ن... current account إن حساب جاري مع الله تبارك وتعالى account ambayo هاي simامي انكوا جاري انكوا جاري قال نبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الذي يخرجه ابن ماجة بإسناد حسن يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يلحق المؤمن من عمله وحسناته أو إن مما يلحق المؤمن في رواية إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته مينغوني مامبو ينوم فكي يوم اسلامه كتك عمل ذاك زوري نكتك مامبو مزوري الحسنات ana wafanya baada ya kufa kwake ni mambo gani qala nabii sallallahu alayhi wasallam ilman 'allamahu au wanashara ni elimu ambayo ameisomesha elimu ambayo ameitangaza elimu aliyoeneza hii ni katika a'mal alhasanat asalihat ambazo وحسناته بعد موته قال النبي صلى الله عليه وسلم علما نشره علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه او متوتو مئم مزوري اممواعه يومه يake ولد صالح كيف تحسن على ولد صالح متوتو مزوري مئمه امطي في, في كنا كازي لازمه افاني كازي نايتوا التربية الحسنة التربية الصالحة ومفنيه متوتو ديما متوتو اوي ولد صالح Huyo mtoto akiwa walad wa Saleh ndio dua. Dua yake ndiyo ile hisabu ambayo bado itakuwa inaendelea. Au mushafan waratha au msahafu ambao atakuwa ameurithisha. Au Masjidan bana au msikiti ameujenga. Ya Thawabu yake bado inaendelea. Au baitan libni sabili bana au nyumba ya watu wanaopita njiani au waliokatiziwa katika njia. Abna Watu wanaopita njiani, wahitaji, wanapita katika nyu, wakiwa msa, sa, safarini Au katika msafara wao, wanahitajia pahala pakukawa makazi Pana nyumba imejengwa maksus ya wasafiri na wasaidia Hii ni wakfu, hii ni ujuhil khair ina wasaidia wa islam. Nyumba ya wakfu unajenga min, min aadhami ujuhil khair Nyumba yote ya wakfu, nyumba ya abnao sabili, nyumba ya wakfu ya kuendeleza mskiti نيومبا يا وقف يا كويندنيزة مدرسة نيومبا وقف يا مامبو يا خير كل هذه وجوه الخير بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو أمتو أمباو أميو تنغنيزة ونبيتة واتو أنا فيدي نماجي أو كسيما مكتنغنيزة ومكتشيب واتو أنا فيدي كنماجي أو أخرج أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته او صدق انبائيو اميتو وكتك ملياكه وكتبالو اكي وحاي وكتبالو اكي ونمزيما انا صحة اميتو وصدق اليه لوجه الله تبارك وتعالى هزني كتك وجوه الخير انبازل تكون لكم سيدية من دام مسلم يوم القيامة يوم المحشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب صليم أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن أن يجعلنا ممن يسارع في الخيرات وأن يجعلنا ممن ينفق في وجوه الخير إنه سميعٌ مجيب الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسه بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها المسلمون هكذا حال المتصدق وحال البخيل. متصدق تممون يليزم 2 مثل الله عليه وسلم حياكة. يكون تحتظللي صدقته يوم القيامة. ج وقين يظلي عرش الرحمن يوم القيامة. أما البخيل. البخيل الشحيح يلى الزية مالي حياة كما يليز ب 2 مثل الله عليه وسبت. الخيار لك أيها المسللم. Khiari ni ya ayuhal muslim, ayuhal Insan, kuangalia kuchagua halijani, unataka kuenda kufufuliwa na ayo siku ya kiamatu. Unaitajia halijani katika hizi halimbili. Hali ya kufufuliwa kwamba uko kik, kini ya kivuli cha Allah subhana, au hali ya kwamba mali ulioibana, mali ulioizuia, huku wapa muhtajini, huku wapa wanautaka, wanawitaji, huku wapa, huku itoa katika ujuhi lkhaydi, katika ujuhi lkhaydi, nazimejaa. وجوه البر زي ما ja kila aina ziko na maskini wako wengi wamejaa maskini si mpaka yule anayekuja kukuambia au anayekuja kukuambia kwamba yeye ana shida sio huyo peke yake lil ladhina alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fi al-ard yahsabuhum al-jahlu aghnia' min al hafif هو naye كذلك ni muhitaji kwa hivyo ni wajibu wako wewe kuangalia وتعالى insan allah subhanahu wa ta'ala alikupa مسؤول يوم القيامة ni mustaklif wewe ni wakil masul yaum alqiyama la sivyo tumemekwambia kaa tayari mali hii ikutafute siku ya kiyama akiwa ni nyoka shujaa aqra ushahidi ndani ya hadithi لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم وسدان واله امبا الله سبحانه وتعالى ليوافق ketika فضله ياك كما خير قاو سيو خيري بل هو شر لهم ثم قال الله تبارك وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ndio ile alioifasiri mtume sallallahu wa wasallam kupitia kwa yule nyoka kumalizia yu hiyo wa hali za watu bado wa zinaendelea lakini wa mwisho ambaye tunamzungumza tukifunga hutba hii ya leo ni hali ya yule ambaye atakuja siku ya kiyama atafufuliwa akiwa ni mwandazimo miongoni mwa zile hali za siku ya kiyama za kutisha zile ahwal زي لحالي تفوت تفوت ينباز وانادامو وتففولي ونازو كنا وانادامو يجنو تففولي واندوازيمو كاما امتو اليه پقاوا انا ففولي واكتوق ونكبوري لك كأنه مجنون به مس من الشيطان من هو هذا الرجل من هذا الانسان اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المسدوق قال في الحديث الذي يخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكل الربا أنا يكل الربا بوعث يوم القيامة أنا ففلي وسكي قيامة مجنونا واندوزيم يتخبط كما امتو عليه بغا. في رواية, رواية مجنونا مواند وزيمه يخنق كما امتوانا ينونغا حكذا يكون حال آكل الربا هذه نفيتك وحالي أنا يكون ريبا الربا أيها المسلمون حرمه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله لكن كنا وإسلام ومباوها وجالي لا يبالون يأخذ من هذا وذاك ولا يبالي هذا الدرهم من, من أين أتى أمن حلال هو أمن ربا هو أو لا لا يبالي فويلك ثم ويلك من هذا الحال يوم القيامة هكذا يحشروا اكل الربا ولا سيء بك صلى الله عليه وسلم كايهleza katika hadith alladhi akhrajahu muslim min hadith ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وليولانيه وكل كاريباني watu اينه 4 اكل الربا من يكويله ومؤكل هو ومن يكويتوا اين الربا وشاهدي هي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هم سواء هوا وانه وثاني سوا كتك مذانبي انا يندك ريبا سوا نأكل انا يشود يريبا سوا نأكل انا يتوى ريبا سوا نأكل كلهم سوا ميسج تومي صلى الله عليه وسلم كي يليزا تانغو انزهيزو هالي ليو سؤال واسلام وكوابي نما فندشوها يمتومي صلى الله عليه وسلم سيوه ونو عمل عملياننا ريبا سيوه ونو جكوا ريبا بالليل والنهار نسيوه وأنباؤ يحاربون الله تبارك وتعالى عالنا جهارا من غير مبالاة ونو تنغز فيتنا الله سبحانه وتعالى نمتمواك فأذنوا بحرب من الله ورسوله من غير مبالاة هذا يكون هكذا يكون حال وآكل الربى نسأل الله السلام والعافية هذا وصل وسلم على مان امرتم بالصلاة والسلام عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم عز الإسلام وما المسلمين واذل الشرك والمشركين ودم رأداء و housingة ودمر اعداءك اعداء الدين ودمر اعداءك أعداء الدين. اللهم انا نسالك الهدى و التقوى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين